بسم الله الرحمن الرحيم كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام غابة من الأصنام وأودية تسيل دماء بريئة وعادات بالية وتقاليد محيرة ثم بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور فحمل الأمانة وأدى الرسالة فكانت هذه السيرة مؤسسة النجاشي للبرمجيات تقدم في ظلال السيرة. المجموعة الثانية. الله أعلى وأجل. انتهت معركة أحد وهي حسب المقاييس العسكرية تسجل انتصارا للمسلمين رغم استشهاد سبعين صحابيا. فالمشركون سقط منهم أيضا سبعون وأسر منهم رجال لكن ما يرجح كفة المسلمين هو أن الوثنيين كانوا أكثر منهم ثلاث مرات وقبيل نهاية المعركة أصيب المؤمنون بالنعاس مجددا أمنا وسلاما وطمئينة من عند الله، إلا رجل منافق بقي مع المؤمنين ولم يهرب، ويدعى معتب ابن قشير. أحد الصحابة يقول: أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. فوالله إني لا أسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لقول معتب إن حاز كل جيش إلى معسكره فشعر أبو سفيان بنشوة فصرخ مناديا جيش المؤمنين أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ نظر الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم ينتظرون أمره فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ثم صرخ مرتين أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثم صرخ مرتين أفي القوم ابن الخطاب لم يجبه أحد فالتفت إلى أصحابه يبشرهم بقتل النبي وصاحبيه قائلا أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم عجز عمر عن ضبط غضبه الذي انفجر بأعلى صوته كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك أصيب الوثنيون بإحباط فأحب زعيمهم إحباط المؤمنين فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال ثم إن الرجل أصدر بيانا يتبرأ فيه من أي تعد على أجساد الشهداء وفي مقدمتهم حمزة، فقال إنكم ستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسئني شعر المؤمنون بألم لتشويه إخوتهم. لكنهم تألموا أكثر حين بدأ يرتجز ويردد أعله بل أعله بل هنا لا سبيل للسكوت فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه قالوا يا رسول الله وما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل أسقط في يد أبي سفيان فلم يجد سوى التفاهة ليفاخر بها قائلا لنا العزى ولا عزى لكم فقال صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم خرست كلمات الوسنية أمام شموخ التوحيد فأخذت زعيمهم العزة بالإثم فطالب بمعركة أخرى في العام القادم وفي مكان هو الذي حدده فقال موعدكم وموعدنا بدر الصغرى